أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 بعدهم يجب بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لك ولعلهم يرجعون لك عليهم نبأ الذي ان يكون فانسلخ منها يكون الشيطان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 ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يقلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشىها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ما أثقل الدعوة الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما ما آتاهما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 أم لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنصرون ولي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 عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينصرون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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دُبُرَهُ إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن توني عنكم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 ولو أسمعهم لتولوا وهم محرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه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 استضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 قالوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحق قُمْ عِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْقِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الرابع من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين